وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الذي حجر؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يخلق مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي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 فدخلي في عبادي ودخلي جنتي الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام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 عليهم نار مقصده الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام